وَلَا تُؤتُّفَهَا أَأَمْ وَلَكُمَِّ جَعَلَ اللهَّ لَكُمْ قِيامَ وَرزُقُم وَرزُقُم فِيهَا وَكسُوم وَقُول لَمْ وَقُول لَم قَولَم مَرُوفَ وَبتَلُ لِيَتَامَا حتىََّ إِذَا بَلَغُِّكَ حَفَإِ آ نَسْتُمْ فإِن آ نَسْتُم مِنُْمْ رُشْدَ فَدَفَعُوا إلَم أَمولَم وَلَا تَأكُلهَا إِسرَافَوا وَبِدَارًا أَ يَكبرَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنّ فَلْ يَسْتَافِف وَمَنْ كَانَ فَقيرًا فَلْأكُل بِالمَعرُوف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 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا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 وَإِن كََت وَاحدَةً فَلَه النصفْ وَلِأَبَ وَيلِ كُلِّ وَاحدٍ مِن وَومَّدُسُ مِما تَرَك مَِّ تَرَكَ إ كَانَ لَ وَلَدَ فَإَِّ م يَكُهُ وَلَدُ وَولِثَهُ أَبَوهُ فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَةُم فَلِئُِّ السّدُس مِم بَعد وَصّةِ يُص بِهَا أَودَيين أَبَُكُمْ وَأَبنَااءُكُم لا تَدُرونَ أيم أَقَرَبُ لَكُم نَّفى فَرغَةَ مِنَ اللهَّ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 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّمُنِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دين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 واللاتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إنِ مَ التَّوبَةُ على اللَّ لَِّذينَ يَعمَلونَ الصّ أَبِجَهلَةِ ثَُّ يَتُبون ثَُّ يتُبونَ مِنْ قَرِيبٍِ فَأُولَاائِكَ يتُوبُ اللَّهُ عَلَيم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا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 أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُونَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُونَّ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ واعاشروهن بالمعروف فانكرهتمن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تحبه واجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدالا لزوج مكان زوج واتيتم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 وَلَا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انو كان فاحشة ومقتا انه كان الرمَتت عَلَكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وََّتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وََُّ تُكمْ وََُّ تُكُمُ الَّاتِ أَضَعنَكُم واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْ نَفَائِسِهَا فَاتُونَا أُجُورَهَا نَفَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما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 فَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَأَتِمُّوا الْعَهْدَ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ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 والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا, إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه را فسوف نصليه را وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتلبوا كبائر ما تنون عنه نكفر عنكم نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ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 رِرجَالُ قَوامُون عَلًَا نِسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعضَهُمْ عَلَى بَعْضُِ وَ بِمَا أَمْفَقُ وَبِمَا أَم فَقُمِن أَموَالم فَ الصَّانِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِغَيْبِ بِمَا حَفظَ الللهَّ وََّ تِ تَخَافُونَ نُشزَهُ نَّفَعِضُون. فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبعوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى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 الذيَّينَ يَبَخَلونَ وَيَأمرُرونَ النَّ سَبِبُخْلِ وَيَكتُمون وَيَكْتُمونَ مَا آتَهُمُ اللَّ مِم فَضْلِ وَعتَدَناَ للِكَافِرينَ أَذابَم مُهينَا وََّذينَ يُم فِقُونَ أَموَالَهُم رِئاء أََّ سِ وَلَا يُؤمنِنونَ بِلله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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّاهُ لَوْ تَسَوَّى بِمُلْكِ الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى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 مِنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَاتَّيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غفوراً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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءٌنَا لِيُم بَأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل ان نطمس وجوها فنردها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله نافولا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 وَكَفَ بِجَهََّ مَسَعير إَِّذينَ كَفَروا بِآياتِن سَوفَ نُصْلم النار كلُمَا نَظجَتْ جُلودم بَددناهُُمْ كلُمَا نَظجَت جُلودُهُم بدلناهم جلودا غيرها بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ, سندخلهم جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة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 ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ّ إ اللهَّه وََّسُونِ إن كُ تُم تؤمنِنون بالِنا إنِ كُ تُم تُؤِّونَ بالِل وَاليَومِآخرِ ذِكَ خَروا وَأَحسَنُ تَأولاأَلَ تََرائِ الذيينَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَوْفَرُوا اللَّهَ جَاءُوكَ فَاسْتَوْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابًا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 ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم او يخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون بي لكان خيرا لهم أَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله عليه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شيدا ولئن أَصَابَكُمْ فضل مِنَ الله لا يقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده كان لم تكن بينكم وبينه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 الْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ وَلَوْ كُنتُمْ في بروج مشيدة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِي مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَاءُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَوْنَ حَدِيثًا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 لَن تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ لا لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَسَى اللَّهُ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 وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ عَنكُمْ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه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 وَإذْ يَقُولُوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا أَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله اِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصَرَاتُ صُدُورِهِمْ أن حَتَّىٰ إِذَا سَارُوا فِي الْأَرْضِ مَا أَحَبُّوا أَن يُعْتَزَلُوا عَنْهَا وَإِذَا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا كُنَّا قَاعِدِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ يَضْطَرِبُونَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِن أَ يَقُتُ لَ مؤمنًِا إللاا خطَاءى وَمَنْ قَتَلَ مُؤمنِن خطَاءًا فَتتحرير رَرقَبَ فتتحرير رَرقَبٍَ مُؤمنَِةِ وَدِيَة مسََّمَ وَدِيَة مسََّمَة إ أَهلي إللاا أَ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ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 غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فمنن الله عليكم فتبينوا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجر على الله وَكَان اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَإذاَا ضَرَبَتُم فِي الأرضِ فَلَْسَ عَلَكُمْ جُنااح آنْ تَقُصُرُوا مِن الصَّل وَإذاَا ضَرَبَتُم فِي الأرضِ فَلَْسَ عَلَكُم جُنااح آ تَقُصُروا مِنَ الصَّلااتِ إن خِفْتُمْ إن خِفْتُمْ أَ يَفتِنَكُمَّينَ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمْتَ طَائِفَةٌ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَاكَ وليأخذوا, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفه ولتأت طائفه اخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا, وليأخذوا حذرهم واسلحتهم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 أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 ثُمَّ يَرمِ ببَرِيأَ فَقَدِ حتَمَ لَ بُتَانَا فَقَدِ احتْتَمَ لَ بُتَانَ وَإِثْمَم مُ بِنَا وَلَلَا فَغلْلُ اللهَّ عَلَكَ وَرَحْمَتُ لَهََّتْ لََمَّ الطَّائِفَةُم مِنهُم أن يضلوك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 بعد ما تبين له الهدى ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به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 وقال لاتتخذا من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امن لينهم ولا امرنهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم وَ آممُرََّهُم فَلَ يُغَيرٌَّ خَلْقَل الله وَمََاتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلًا مِنْ دُون اللههِ فَقَد خَسِ فقَدَ خَصَِ خسر خُصْرانًَا مُبِينَا يَعيدُ وَيُومَنّم وَمَا يَعدُ مُ الشَّيطانُ إِلَّا غُرور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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ايكن غنيا او فقيرا فالله اولى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 وَكتاباب الذي نَززَّل على رَسُوله وَكتابِ الذي أَزَلَ مِن قبل وَمَ يَكفرُر بِلَّهِ وَمَلائكَتيِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُِهِ وَيَومآخِر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 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وذبي ذبينا بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سميلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ أَوْ تَعْفُوا عَن سُؤْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يكفرون بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَى مُؤْجُرُهُمْ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 فاخذتهم الصاعقه بظلم ثم اتخذوا العجل ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا وَرَفَعْنَا فَوقَهُمْ الطُّورَ بِمِيثَاقٍ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ الله وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِيمُ الأَنبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا بِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ الْأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدٍّ وَبِصَدِّ مَن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِ الْمُرْبَى وَقَدْ واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يأمرون بما انزل اليك وما انزل من قبلك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 وَكََّمَ اللهَّهُ موسَتَكلمَا رُسُلَُّ بَششرينَ وَمُذلينَ لِأََّا يكُونَ لَّاس بِأََّا يكونَ لَِّا سِعَ اللهَّ حُججَّم بَعدَ الرّسُ وَوكان اللهَّهُ عزيزًا حَكمَا لكن الل يَشهد بِمَا أَزَلَ إلَكَ أَن انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد ضلوا قد ضلوا ضلالا بعيدا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 إِن تُرْخِيرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وكيلا. فَإِنْ يَسْتَنكِفِ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُوهُ فَسَيَحْشُرُوهُ إِلَيَّ جميعا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 فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم